بسم الله الرحمن الرحيم قال تصنف هذه الخطوبه باب معرفه علامات الذي معرفتي باب معرفه علامات الاراض جرت هي علامات الضمه والواو والالف والنور فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع فتكون, فتكون علامة فتكون علامة في أربعة الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لن يقتصر بآخر شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعي في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك واخوك وحموك وفوك ودومات وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء بثنية الأسماء الخاصة، وأما النون فتقوم علامة الرفع في الفعل المضارع وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير جمع أو ضمير المانسة المخاطبة. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الاعراب تقدم في اللقاء الماضي تعريف معنى الاعراب ومعنى البناء وذكرنا ما يعرب من الكلمات وما يبنى وهنا يقول للرفع اربع علامات واحوال الكلمه المعربه اما ان تكون مرفوعه او ان تكون منصوبه او ان تكون مجروره او ان تكون مجزوعه واضح الرفع والنصب والجر والجزم هذه انواع الاعراب الإسم يختص بالرفع والنصب والجر والفعل يختص بالرفع والنصب والجزم فالاسم والفعل يتفقان في الرفع والنصب ثم الاسم يختص بالجر والفعل يختص بالجز الآن هنا بدأ يفصل يفصل هذه العلامات أول علامة من هذه العلامات علامة الرفع والمعروف أو المشهور أن الرفع يكون بالضم وهناك علامه اخرى او علامات أخرى للرفع هناك علامات اخرى للرفع غير الضم هذه العلامات هي الواو والالف والنون كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إذن صار المجموع عندنا كم علامة للرفع أربع علامات علامة أصلية وهي الضم هذا هو أصل الرفع وعلامات فرعية ليست في الأصل وإنما تأتي بدلاً عن الرفع في كلمات وأحوال محددة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما هي هذه العلامات الفرعية؟ هي الواو والالف والن إذن عرفت الآن أن أول علامة من علامات الاعراب وهي الرفع هذه العلامة لها أربع علامات علامة أصلية وهي الضمه وثلاث علامات فرعية وهي الواو والالف والنون تأتي مثلا في مثال تقول جاء محمد محمد هنا اعرابه فاعل معروف أن الفاعل يكون مرفوعا يرفع هنا بإحدى هذه العلامات الاربعه اما الضمه او الواو او الالف او النون في هذا المثال كلمه محمد تعرب بعلامه الرفع الاصليه وهي الضمه يعرب هنا بعلامه الرفع الاصليه وهي وهي الضمه تقول جاء محمد كلمه محمد هنا اسم مفرد ما معنى اسم مفرد؟ يعني ليس مثنى ولا مجموعا جمعا مذكرا سالما واضح؟ طيب عندما تقول جاء التلاميذ التلاميذ هنا فاعل مرفوع مرفوع بعلامه رفع اصليه وهي الضمه التلاميذ هنا جمع تكسير جمع تكسير واضح طيب تقول جاء الطالبات الطالبات هنا جمع مؤنث سالم إعرابه فاعل مرفوع بعلامة رفع أصلية وهي, وهي الضم إذن هذا الاسم يعرب في هذه الأمثلة الثلاثه التي ذكرناها يعرب بعلامة رفع اصليه وهي الضم لما جاء مفردا لما جاء جمع تكسير ولما جاء جمع مؤنث ساده إذن في هذه الاحوال الثلاثه يعرب الاسم بعلامه رفع اصليه وهي الضم طيب الفعل يرفع نعم يرفع ما هو الفعل الذي يرفع؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع. أقول أحمد يكتب الدرس. يكتب هنا فعل مضارع. لم يسبق بناصب ولا جاز. يعني ليس قبله أداء من أدوات النص أو اداء من أدوات الجزء ولم يتصل به شيء الفعل المضارع هنا على اصله لم يتصل به شيء فعندئذ نقول بأن هذا الفعل المضارع معرب بعلامة رفع اصليه وهي الضم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة إذا الخلاصة أن علامة الرفع الأصلية وهي الضم تكون للاسم المفرد أو لجمع التكسير أو لجمع المؤنن السالم أو للفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل به شيء الحالة الثانية الرفع بالواو وهذه علامة رفع أصلية لا فرعي علامة الرفع الأصلية هي الضم متى ترفع الكلمه بالواو في موضعين قال المصنف في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه تقول افلح الصادقون افلح الصادقون الصادقون هنا فاعل والفعل يكون مرفوعا ويرفع بالضم لكنه هنا لم يرفع بالضم لماذا؟ لأنه جاء على صورة جمع مذكر سالم ما هو جمع المذكر السالم؟ هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا إن ونون على بنيته على بنيته مسلم هذا مفرد جمع مذكر سالم منه تزيد ونون تقول مسلمون أو تقول مسلمين ما الفرق بين مسلمون ومسلمين؟ الفرق هو اختلاف الموقع الاعرابي للكلمه في الجمل إذا كان في حالة الرفع نقول مسلمون في حاله النصب او الجري نقول مسلمين وسيظهر ذلك عندما نتكلم عن اعراب جمع المذكر السالم ان شاء الله رب العالمين اذا عرفت الآن ما هو مجمع المذكر السالم هذا الجمع أي جمع المذكر السالم عندما يكون مرفوعا يرفع بالواو بدلا عن الضمة يعرب بعلامة رفع فرعية بدلا من علامة الرفع الأصلية وهي الضم وضعت الصورة تقول أفلحاء الصادقون عليكم فأقول الصادقون هنا فاعل مرفوع بالواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم هذه الحالة الأولى التي يكون الرفع فيها بالواو بدلا من الضم الحالة الثانية في حالة الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة هي كما ذكر المصنف أبوك أخوك حموك فوك وذو وذو مال كما ذكر في المثال يعني أب وأخ وحم وفو وذو هذه تسمى بالأسماء الخمسة وسيأتي تفصيل كلام حول إعرابها. وشروط إعرابها في درس مستقل إن شاء الله يعني عندما نتقدم في هذا المثل لكن الذي يعنينا هنا أن هذه الأسماء الخمسة إذا جاءت في موقع الرفع فإنها لا ترفع بالضمه وإنما ترفع بالواو أي ترفع بعلامة رفع فرعية وهي الواو مثال أقول جاء أبوك جاء أخوك جاء حموك واضح؟ وهكذا تقول فوك وتقول ذو مال ذو أولاد محمد ذو عيال واضح فهذه الكلمات كلها يكون اعرابها في حاله الرفع بالواو العلامه الثالثه وهي الالف متى تعرب الكلمه بالالف تعرب الكلمه بالالف رفعا أي تكون الكلمة مرفوعة بالآلف في تثنية الأسماء خاصة ما معنى هذا الكلام يعني في الكلمة التي تكون مثنى الكلمة التي تكون مثنى مثال تقول الطالبان نجحا في الاختبار الطالبان هنا مبتدا والمبتدا يكون مرفوعا ورفعه هنا يكون بالالف بدلا من الضمه لماذا لانها جاءت مثنى والمثنى في اللغة في هو ما دل على اثنين أو دل على اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر تقول طالبان وطالبين تقول طالبان في حالة الرفع وتقول طالبين في حالة النصب وفي حالة الجر كما سأحث والذي يعنين هنا أن كلمة طالبان جاءت مثنى بزياده الف ونون وموقعها الاعرابي انها مبتدا والمبتدا يكون مرفوعا بالالف صح المبتدا يكون مرفوعا بالضم هذا هو الاصل اما هنا فهو مرفوع بالالف نيابه عن الضم رفع بعلامه رفع فرعية. لماذا؟ لأنها مثنى. ورح كلام. فالأسماء المثنى ترفع بالالف وهذه حالة واحدة. العلامة الرابعة علامة الرفع بالنون.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 اذن النون علامه رفع للافعال فقط ولا تكون للاسماء واضح علامه الرفع بالنون تكون للفعل ولا تكون للاسم وتكون للفعل المضارع خاصه واضح وتكون للفعل المضارع خاصه متى تكونون علامه رفع للفعل المضارع خاصه تكون للفعل المضارع الذي يقال عنه بانه ها الافعال الخمسه وسياتي بيانها في درس مستقل لكننا نقول باختصار ان الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين أو, أو, أو, او واو الجماعه او, أو, أو ياء المخاطبه واضح مثال الفعل المضارع يفعل اذا اتصلت به الف الاثنين ماذا نقول نقول يفعلان أو, أو تفعلان واضح إذا اتصلت به واو الجماعة ماذا نقول يفعلون أو تفعلون طيب إذا اتصلت به يا المخاطبة التي قال عنها المؤلف أو ضمير المؤنثة المخاطب أقول تفعلين تفعلين فهذا فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبه الفعل المضارع كما ذكرت لك من قبل يرفع وينصب ويجزم لأنه فعل معرض لأنه فعل معرض بخلاف الماضي والأمر فإنهما مبنيان المعرب من الأفعال هو المضارع فقط في الغالب إلا في صور محددة يكون فيها فعل المضارع مبنيا سيئة لكن الأصل أن المضارع يكون معربا طيب يا بماذا ماذا يا الرفع وبالنصب وبالجزم الذي يعنين هنا هو الرفع لأننا نتكلم الآن عن علامات الرفع الفعل المضارع كيف يرفع إن كان مفردا بمعنى لم تتصل به ألف الإقنين وهو الجماعة يا المخاطرة أو لم يسبخ بناصب ولا جازم فإنه يرفع بالضم وهذه أول صورة ذكرناها في أول الدرس اليوم طيب اذا كان متصلا به الف الاثنين او الجماعه ياء المخاطبه كما في هذه الامثله التي ذكرتها لكم قبل قليل يفعلان يفعلون تفعلين كيف يكون الاعراب عندئذ يرفع طيب ما علامه الرفع عندئذ هل بالضمه الجواب لا علامه الاعراب هو ثبوت النون اي هذه النون التي في اخر الكلمه تثبت يعني لا تحذف اقول تفعلين للمؤنثة المخاطبه يفعلون لجمع المذكر يفعلان للمثنى او تفعلان مثال اقول انتما تصلياني. تصليان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسه أنتم تدرسون أقول تدرسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لماذا لأنه من الأفعال الخمسة لماذا من الأفعال الخمسة لأنه اتصل به ضمير جمع أقول تدرسين المؤنث المخاطبة تدرسين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة لماذا هو من الأفعال الخمسة؟ لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء والنون إذن خلاصه هذه الفقرة من الدرس العلامة الأولى من علامات الإعراب الرفع الرفع له علامة أصلية وهي الضم وله ثلاث علامات فرعية وهي الواو والالف والنون متى ترفع الكلمة بالضم التي هي علامه الرفع الاصليه في الصور الاتيه ان تكون الكلمه مفرده ان يكون الاسم مفردا جاء علي محمد نجح فاطمه تقيه فهذه كلها اسماء جاءت على صوره المفرد فإنها ترفع بالضمّة الظاهرة وهي علامة أصلية. الصورة الثانية في جمع التكسير نجح الطلاب الطلاب جمع تكسير إعراب فاعل مرفوع بالضمّة الظاهرة وهي علامة أصلية. الحالة الثالثة لعلامة الرفع بالضم التي هي علامة أصلية في حالة جمع المؤنث السالم أقول المسلمات عفيفات المسلمات عفيفات المسلمات جمع مؤنث سالم إعرابها مبتدى مبتدى يكون مرفوعا هنا يرفع بالضمة الظاهرة وهي علامة رفع أصلية واضح؟ الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الصوره الرابعه التي يكون الرفع فيها بالضمه هي علامه رفع اصليه خاصه بالفعل هو الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل به شيء هذا يكون اعرابه بالضمه الظاهره محمد ياكل محمد ياشر الله واضح العلامة الثانية من علامات الإعراب وهي العلامة الفرعية الأولى العلامات الفرعية الواو تكون الواو بدلا من الضم متى تكون الواو بدلا من الضم في حالة الرفع في حالتين في حالة جمع المذكر السالم المسلمون صادقون المسلمون ترى مرفوع بالضم صح لا نسى مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم مبتدا مرفوع بالواو وهي علامه الفرعيه الحاله الثانيه التي يكون الرفع فيها بالواو بدلا من الضمه في حاله الاسماء الخمسه جاء اخوك حموك ابوك وهكذا ابوك حموك اخوك فوك ذو ذو بمعنى صاحب واضح هل يرفع الفعل بالواو الجواب لا الرفع بالواو يكون لجمع المذكر السالم وذي الاسماء الخمسه فقط العلامه الثالثه وهي علامه فرعيه الالف والالف تكون علامه رفع للمثنى فقط فلا يرفع بالالف الا المثنى الطالبان نجح الطالبان مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى الحاله الرابعه الصوره الرابعه أو العلامه الرابعة علامه الرفع بالنون وتكون علامه الرفع بالنون في حاله الافعال الخمسه هناك فرق بين الافعال الخمسه والاسماء الخمسه الاسماء الخمسه ذكرتوها لك اب اخ حم فو ذو أما الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين او واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطرة واضح؟ متى يرفع الفعل بثبوت النون في حالة الأفعال الخمسة وهو الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع او ضمير المؤنثة المخاطبه تقول انتما تذاكران تذاكران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه تقول انتم تذاكرون تذاكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه اتصلت به وهو الجماعه أقول أنت تدرسين، أنت تدرسين، فعند تدرسين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذه الحالة الأولى وهي حالة الرفع. الحالة الثانية، تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله علامات النصب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 في الأسماء الخمسة نحو رأيت رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التسنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها التي بثبوت النون بتباتل. قال رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات بعد أن انتهى من الرفع وبيان علامات الرفع الاصليه والفرعيه انتقل إلى النصب. وقال وللنصب خمس علامات علامة الأصلية وهي الفتح والعلامات الأخرى تسمى علامات فرعي وهي الف والكسره والياء وحذف النون العلامه الاولى من علامات النصب وهي علامه اصليه وهي الفتحه وهي ان الكلمه تكون منصوبه بالفتحه ما هي الكلمه التي تكون منصوبه بالفتحه اسما او فعلا واضح متى تنصب الكلمه بالفتحه قال المصنف في ثلاثه مواضع الموضع الأول الاسم المفرد تقول رأيت محمدا تقول رايت فاطمه واضح فهذه الكلمة موقعها العربي أنها جاءت مفعول به والمفعول يكون منصوبا والنصر هنا يكون بالفتحة الظاهرة لماذا؟ بأن هذه الكلمة جاءت مفردة يعني ليست مثنى وليست جمعا فعند يكون النصب بالفتح في الموضع الثاني في حاله جمع التكسير تقول رايت الطلاب الطلاب الطلاب هنا جمع تكسير وجاء مفعولا به إذا نقول الطلاب مفعول به منصوب بالفتح وهي علامة أصلية واضح مثل ما ذكرنا الرافع الاسم المفرد وجمع التكسير أيضا يكون مرفوعا بالضم وهنا أيضا الاسم المفرد وجمع التكسير يكون منصوبا به على حسب موقعه الاعرابي متى يرفع بالضمة؟ إذا كان في حالة المرفوعات ومتى ينصب الفتحة؟ إذا كان في حالة المنصوبات وسيأتيك ان شاء الله المرفوعات ما هي؟ والمنصوبات ما هي؟ والمخفوضات يعني المجرورات ما هي؟ الحالة الثالثة التي يكون النصب فيها بالفتحة وهي العلامة الأصلية في حالة الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب يعني دخل عليه علامة من علامات النصب بشرط أن لا يتصل به شيء يعني لا يتصل بهذا الفعل لا الف الاثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطب اذا لابد ان يتوفر في الفعل المضارع الذي ينصب يتوفر فيه كم شرط يتوفر فيه شرطان الشرط الاول ان يسبق بناصب قبله اداه الأدوات ادوات النصب الشرط الثاني الا يتصل به شيء الالف اثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطبه يعني يعني لا يكون من الأفعال الخمسه اما اذا سبق بادام ادوات النصب واتصل به الف الاثنين الجماعة او اول جماع او ياء المخطبه يصبح له حكما اخر سياتي لكن الذي يعنين ان شرط نصب الفعل المضارع بالفتح الظاهر وهي العلامه الاصليه للنصب أن يسبق بادام ادوات أدوات النصر وسيأتينا أدوات النصر بأن ولن وكي وحتى الشرط الثاني الا يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبه مثال تقول لن ينجح المهملون لن ينجح المهملو ينجح فعل مضارع سبق بأداء من أدوات النص وهي لن ولم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المخاطبة لم يتصل به ضمير التقنية ولا ضمير الجمع ولا ضمير المؤنثة المخاطبة فلما لم يتصل به هذا الضمير وسبق بأداة من أدوات النصب إذا نقول هذا الفعل المضارع منصوب بالفتحة الظاهرة وهي علامة أصلية واضح؟ عرفت الآن علامة النص التي تكون بالفتحة في هذه المواضع الثلاثة ثم قال وأما الآلف فتكون علامة للنصر في حالة واحدة وهي في حالة الأسماء الخمسة التي ذكرتها لك قبل قليل أب وأخ وحم وفو وذو اذا الآلف تكون علامة للرفع وتكون علامة للنصر تكون الألف علامة للرفع في حالة واحدة فقط وهي في حالة الاسم المثنى كما ذكرنا قبل قليل الطالبان نجحا متنى مرفوع بالالف لأنه مثنى وهي هي الألف أيضا تكون علامة للنصر وايضا في حاله واحده فقط ما هي هذه الحاله في حاله الاسماء الخمسه تقول رايت اباك رايت اخاك رايت حماك رايت, رأيت ذا عيال فقير واضح فنقول هذه الكلمات كلها في حالة النصب بالالف لانها مفعول به الحاله التي تلي ذلك وهي حاله النصب بالكسر إذن النصب بالفتحه علامه اصليه ذكرناها النصب بالالف وهي علامة فرعية ذكرناها في حالة الأسماء الخمسة النصب بالكسرة وهي علامة فرعية وأيضا في حالة واحدة وهي حالة جمع المؤنث السالب تقول مررت بالطالبات صح؟ لا مفصلة لا, لا, لا. <تصفيق> نعم لما نقول مررت بالطالبات هذه حالة جر وليس في حالة نصف أنا تكلم عن حالة النص نص بالكسر تقول رأيت الطالبات وطالبات مفعول به والمفعول به يكون منصوبا والأصل أن يكون منصوبا بالفتحة لكنه هنا نصبا بالكسره نيابه عن الفتحه لماذا لانه جمع مؤنث سالم واضح العلامه قبل الاخيره من علامات النصب الفرعيه وهي علامه النصب بالياء متى تنصب الكلمه بالياء تنصب الكلمه بالياء في حاله التثنية وفي حاله الجمع اذا كانت الكلمه مثنى او جمع مذكر سالم تقول رايت الطالبين الطالبين مفعول به والمفعول يكون منصوبا والاصل أن النصب يكون بالفتحه لكنه هنا لم ينصب بالفتحه انما نصب بالياء نيابه عن الفتحه لماذا نصبنا هذه الكلمه بالياء نيابه عن الفتحه الجواب لانها جاءت مثنى والمثنى في حاله النصب ينصب بالياء لكن في حاله الرفع يرفع بالايه بالالف واضح الحاله الثانيه التي يكون النصب فيها بالياء في, في حاله جمع المذكر السالم تقول انا احب المسلمين احب المسلمين المسلمين هنا مفعول به منصوب والاسطح النصر انه يكون بالفتحه لكنه هنا نصب المفعول بالياء والسبب أنه جمع مذكر سال فأقول المسلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سال الحالة الأخيرة من حالات النصب وهو النصب بحذف النون النصب بحذف النون متى تكون الكلمة منصوبة بحذف النون الجواب تنصب الكلمة بحذف النون إذا كانت من الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة ذكرت لك أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية أو واو الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وضربت لك مثالا قلت تفعلني تفعلون تفعلين. وقلت لك بأن هذه الكلمات في حالة الرفع ترفع بثبوت النون. وقلت لك بأن هذا الرفع يكون إذا لم تسبق هذه الكلمات بناصب أو جاز منه أما إذا جاءت هذه الكلمات في حالة النصب التي هي المقصودة الآن فإن النصب يكون عندئذ بحذف هذه النون متى تنصب إذا سبقت بناصب باداه من ادوات النصب التي ذكرتها لك قبل قليل وهي ان لن كي لام التعليل حتى ف السببيه الى اخره كما سياتين فلو سبقت هذه الافعال المتصله بالف الاثنين او باو الجماعه او ياء المخاطبه نقول لأن هذه الافعال منصوبه بحذف النون مثال نقول لن تنجحا اذا لم تجتهدا لن تنجحا اذا لم تجتهدا لن, تجتهد لن هذه اثار من اثاره النصر تنجحا فعل مضارع من الافعال الخمسه لماذا لانه تصرف به الف الاثنين ما اعرابه الفعل مضارع نصب قبيلا الناصب يكون منصوبا كيف ينصب الأصل أن يكون النصب بالفتحه هنا لم ينصب بالفتحه وإنما نصب بحذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة تنجحان حذفنا النون أقول لن تنجحا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا تنالوا فعل مضارع منصوب بحذف النون أصلها تنالون لكن حذفت هذه النون لأن الكلمه جاءت منصوبه وسبب النصب أنها سبقت بأدات من ادوات النصب وهي لن, لن تنالوا البر حتى تنفقوا تنفقوا ايضا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وسبق باداه من أدوات النصب وهي حتى تحبون حتى تنفقوا مما تحبون فعل مضارع هنا جاء مرفوعا لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم ورفع هنا بثبوت النون وعندما إذا أقول إذا أخاطب ابنتي أو أختي أقول لها لن تنجحي حتى تذاكري. حتى تذاكري لن تنجحي حتى <املع adults> تذاكري الأصل أقول تنجحين تنجحين لكننا حذفنا النون لماذا؟ لأن كلمة تنجحي جاءت منصوبة والسبب النصبي أنها سلخت بأداة من أدوات النصب وهي لن فلما جاءت لموضع النصب كان النصب هنا ليس بالفتحة التي هي علامة أصلية للنصب ولكن النصب هنا جاء بحذف النون حتى تذاكري أيضا تذاكري فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أقول من الأفعال الخمسة وليس من الأسماء الخمسة فرق بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة الأسماء الخمسة اسماء أب أخ حم فو ذو أما الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين والجماعة يا المخطوب هذا والله أعلى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين